صلاة والسلام على عشق المسالين سيدنا محمد على أهل وصحبها جميعين وبعد نبدأ إن شاء الله عز وجل في استكمال كتاب تلخيص روضة الناظر جنة المناظر في أصول الفقه ونشك فينا المناظر هي جنة المناظر في أصول الفقه توقفنا عند كتاب الإجمال صح؟ كتاب الإجمال بالمناسبه قبل ما نبدا الكتاب اتغير على سنه ثالثه وبقى منهج المعهد كتاب مختصر الطوفي لكن احنا هنكمل كتابنا زي ما احنا بس هتبقى انتوا الفرقه الوحيدة اللي خدت الكتاب ده في المعهد قواعد الاصول ومعاقد الفصول هو اسم هو اسم هو كتاب واحد يعني الاسم كده اسم قواعد الاصول ومعاقد الفصول الكتاب صغير جدا يعتبر تلخيص للكتاب ده يعني الكتاب الثاني بالتحقيق تحقيق المحترم يعني من غير المقدمة ومن غير الفهارس 85 صفحه تقريبا يكاد يكون في 95% من المسائل اللي موجوده هنا ما كانتش كلها هي. لكن الميزه اللي في الكتاب ان هو ما بيستدلش الا يسير يعني وبيعتني بذكر المسائل فقط وده هيئبة مفيد ان احنا أنا خلال السنة اللي فاتت حاسسن كتاب تقيل فالكتاب الثاني كان هيئبة مرحلة وسط ما بين الكتاب اللي احنا بناخده دلوقتي ما كتاب الايه للورقات بحيث القفزة ما تابعش قفزة هائلة يعني تابع في حدود المستطاع وانا شايف نهامي ذلك يعني كملت الكتاب ده للآخر وكان فيه اقتراح ان احنا نقف في هذا الكتاب وعند باب الإجماع ونكمل من الكتاب الثاني بس يعوق المسألة دي حاجتين الحاجة الاولانية الكتابين مش نفس الترتيب فهنحتاج ان احنا نمر سريعا على كل جزء اللي احنا اخدناه مش هيخل مرة او مرتين بس يعني مش هنبدأ من نفس الموضوع الخلاص الحاجة الثانية احنا قطع نشوط في الكتاب فيعني احيانا الناس بتتضايق لما تلاقي نفسها مشيت في الكتاب قربت تخلصه وبعدين سابته وبدات في كتاب تاني ويعالم هيقولوا كده يا عالم هنخلص الكتاب التاني ولا مش هنخلص كل شيء وهننتقل من كتاب لكتاب انا قلت لك نكمل الكتاب للآخر وحتى لو في مواضيع صعبه او مواضيع لا تقري يعني مفيش حاجه ليها ممكن نمر عليها سريعا بس تبقى قرانا فيها عشان لكن بحيث ان انت ان شاء الله السنة دي تخلص الكتاب ان هنكمل لآخر السنة مش هيترم فأظن ان شاء الله ان الوقت هيبه كافية ان احنا أتمنى ان انتو تقرأوا أثناء مع الشرح هذا الكتاب تقرأوا كتاب تلخيص شرح مختصر الروضة بتاع الطوفي هيبه بيسع المدارك وفي نفس الوقت انت ما ينفعلش تكتفي بال باللي احنا بناخده بس انت لازم تطلع و لازم تقرأ و هنا بناخد خلاصة المسألة وبنقرأ الكتاب بحيث ان احنا نكون مررين على كل اللي في الكتاب كلمة كلمة ايضا انا مش من هوات ان احنا نضع الكتب الاخرى في هذا الكتاب بمعنى ممكن نشرح الكتاب وناخد في كل مسألة نروح ننقل من الكوكب المنير ونجيب الخلاف وننقل وفي الاخر مش هنتحرك و الكتاب هيكبر وفي نفس الوقت هناخد وقت طويل لأنا لا بقول نخلص الكتاب والكتاب اللي بننقل منه ناخده في مرحلة بعدها فأنا عايز إن ما فيش كلمة مرت علينا مش مفهومة والمواضع اللي هي مشكلة أو المواضع اللي هي فيها لابد من تحرير المسألة هنأيه؟ هنتكلم فيها إن شاء الله الكلام على الإجماع ذو شجون نطبق ما تنفعش بالبعث العلمي بس ما عايش نعديها يعني. ليه؟ قبل أن أتكلم عن الإجماع أقول أن المعاصرين اشتهر بينهم القول بعد حجية الإجماع وهذا القول في الحقيقة لم يقل به أحد قط لم يقل به أحد قط من السلف وإلا فهو منسوب للنظام من الشيعة نعم نعتزل أسف ف الإجماع الأصولي عندنا فيه إشكالية لابد أن نحن نتعرض إليها وهي أن عندما تقرأ في تصور الإجماع الأصولي عندما تقرأ في كتب الأصولية عن الإجماع وتحاول أن تطبق هذا الكلام على كتب الفقه ستجد فجوة بين التنظير الأصولي وبين التطبيق الفقهي في مسألة الإجماع الناس حيال هذه الفجوة على أقسام قسم الأول لا يعتبر الكلام الأصولي ويرى أنه كلام لا واقع له ويعترض عليه منهم من يرى أن الإجماع ليس بحجة ومنهم من يرى أن الإجماع الأصولي غير متحقق في كتب الفقه لأن نقدر نقول أنها ثلاث أقسام قسم يرى ان الإجماع الموجود في كتب الأصول تنظير بعيد عن الواقع الفقهي وأن يكاد لا توجد مسألة مجمع عليها أن الإجماعات الموجودة كلها إجماعات ظنية ولا يوجد إجماع قطعي ويهون كثيرا من مسائل الإجماع الموجودة في كتب الفقه وستنف آخر يرى أن الإجماع ليس بحقة اصلا وبالتالي فيرى خطأ هذا التنظير الأصولي الموجود في كتب الأصوليين الذين استطاعوا أن يوفقوا بين هذا التنظير الأصولي وتطبيق الفقه في الحقيقة قلة والسبب في ذلك وجود عدد من الإشكاليات في كتب الأصوليين وعدم صبر هذه الإشكاليات وعدم معرفة كنه وحقيقة الأقوال الموجودة فيها تجعل فعلا هناك فجوة بين التنظير وبين التطبيق قبل ما أنا هدخل في قراءة الأقوال لا حظا كتاب الكلام في الإجماع أنا يهمني جدا يكون عندك تصور صحيح ومكتمل عن مسألة الإجماع المسألة هتلاقيها كتير جدا في تطبق الفقر جزء من التصور ده او أهم نقاط في هذا التصور قلناها في الورقات لو تفتكروا سنة ثانية ماذلك انا هستعيد هذا الكلام والخصه مرة اخرى قبل ان نبدأ نبدا في الايه في الكتاب انا اقرا التعريف هنقولوا لكن الإشكال كلهم احنا بنقول ان الاجماع بنقول ان الاجماع اتفاق مجتهدين على امر فقهي او اتفاق مجتهدي الامه على مساله من المسائل الليه العملية للمسائل اللي هذا الاتفاق على مراتب وعلى درجات اتفاق معلوم من الدين بالضروره معلوم من الدين حصل عليه فعلا اتفاق الايه الامه كلها وهذا النوع منكر كافر ومن يقول أن منكر الاجماع كافر كلامه يتنزل على هذا النوع ان منكر المعلوم من الدين بالضروره ايه كفر المرتبه التي اقل من ذلك اجماع صريح لكن ليس بمرتبه المعلوم من الدين بالضرورة. هذا الاجماع الصحيح الصحيح لا يوجد لا يكاد يوجد بعد عصر الصحابه لا يكاد يوجد بعد عصر الصحابه وهذا هو النوع الذي اشتهر عن السلف ردوا هم لا يقولون نرد الاجماع انما يستبعدون امكانيه حدوثه الذين يستبعدون امكانيه حدوثه النوع الذي يستبعدون امكانيه حدوثه وهذا النوع اللي هو الاجماع الصريح ما صريح أن يصرح كل المجتهدين بموافقتهم على هذا القول هذا غير متصور بعد بعد عصر الصحابه الا في النادر جدا تمام اا الاجماع ده وجد في عصر الصحابه فعلا وجد ان المجتهدين عمر بن الخطاب يجمعهم ويستفتيهم وينتشر القول ويقول به كل الصحابه فده اجماع صريح وده اجماع قطعي وان كان لم يصل لمرحله ترتب المعلوم من الدين بالضروره المرتبه الثالثه وهي المرتبه التي فيها الاشكال الكبير هي الاجماع السكوتي 98 ما 99 ما 100% يعني طبعا 100% ده اقل شويه ممكن نقول 95% أو أكثر من الإجماعات الموجودة في كتب الفقه إجماع سكوتي وكل مسائل الإجماع التي لم يجتمع لها الصحابة وتنقل عنهم نقلا صحيحا في نهاية إجماع صريح ستكون من قبل الإجماع السكوتي المشهور في كتب الأصول أن إجماع السكوتي حجة ظنية حين أنك عندك في التطبيق الفقهي بتجد مسائل إجماعات الكل يكيد يكون متفق عليها وتجد صنع أهل العلم أنهم لا يعذرون مخالف هذا الإجماع يعدون خلافه خلافا غير سائخ وهنا تظهر بداية هذه الفجوة إن كيف تقول في التطبيق الفقهي أن هذا إجماع ظني وكيف ان أنت تقول في الأصد في التأصيل والتنظير أن هذا إجماع ظني وفي التطبيق تتعامل معه معاملة القطعي الذي لا يعظر إيه مخالفه خدنا في سنة تانية أن الإجماع السكوتي ليس كله على إيه مرتبة واحدة وليس إجماعاً ظنياً كما هو متصور وكما هو مجهور بعض الأصليين المحققين الأصليين يصرحون ان الإجماع السكوتي الذين قالوا أنه حجة ظنية إنما قالوا ذلك في حالة بداية نقل هذا الإجماع او في حالة حدوث هذه الإيه؟ المسألة لكن ان الإجماع السكوتي هنا بنقول الإجماع السكوتي ناس قالت قول هذا القول لا نعرف من وفقهم أو من إيه والبقي ساكت هذا أصله ظني لكن القرأة تنقله من من الظنية إلى القطعية ذكر الجويني أن هذا محل اتفاق أن القرآن تنقل الإجماع السكوتي من الظن إلى القطع كان ينتشر القول وتكون مسألة من مسائل الحلال والحرم ولا و... و... و... وتكون مسألة مشهورة ويتطاول الزمان وتكثر مؤلفات المذاهب ولا يعلم بعد كل هذا قائل بخلاف هذا القائل هذا نقطع بعد موجود المخالف وبالتالي سيكون هذا النوع حجة قطعية وليس حجة ظنية ده أول حاجة ستحللنا الإشكال المو... الحاصل ما بين كتب الأصول وكتب الفقر الإشكال الثاني أنهم يقولون في, إن في الإجماع السكوتي ينخرم بمخالفة الواحد صح؟ لأننا لا ندري هذا الشخص لا ندري بقية السكوت موافقين للذي قال بهذا القول أم للذي اعترض عليه فإذا حصل مخالفة واحد فإيه؟ ينخرم الإجماع السكوتي المشهور من كتب الأصليين أن الإجماع لا ينخرم بمخالفة الواحد ومخالفة الايه الاثنين هذا في الإجماع الصريح إنما الإجماع السكوتي سينخرم بمخالفة الايه الواحد هذا أيضا قول غير مشهور عند الايه وصولين المشهور عند الوصولين بما ينخرم الاجماع يقولون انخرم ب... لا ينخرم بمخالفه الواحد ولا بمخالفه الاثنين لكن عند تطبيق الفقهاء ستجد الاجماعات الموجوده في كتب الفقهاء تنخرم بمخالفه الايه الواحد ليه لان احنا بنقول الواحد ده اذا خالف لندري البقيه الساكتين موافقين لمن الق... لقائل القول ام للمعترض عليه فسقطت بذلك حجه هذا الايه الاجماع هذا حل الإشكال الثاني الذي نقبله في المشكلة ما بين الأصولين والفقهاء في باب الإجماعي بل المشكلة الأولانية المشكلة المسائل التي يحصل فيها فجوة ونحل الفجوات تهيئت المسألة الأولانية التي قلتها هي مسألة ماذا؟ لأن الإجماع ظني إن في كتب الأصول الإجماعي السكوتي ظني في كتب الفقه منهما يعمل معاملة القطع وبالتالي نحل الفجوة دي نحن نقول ليس كل إجماع سكوتي إجماع ظني بل إجماع السكوتي يرقى إلى القطعية بالقراءة الإشكال الثاني نحن نقول في كتب الأصول أن, ممكن أن الإجماع لا ينخرم بمخالفة الواحد والاثنين لكن في التطبيق الفقهي دائما نخرم الإجماع بمخالفة الواحد السبب في ذلك أنه عندما يكون الاجماع لا ينخرم بمخالفه الواحد والاثنين هذا عن الاجماع الايه الصريح اما الاجماع السكوتي فينخرم فعلا بمخالفه الواحد ليه لاننا لا نامن البقيه الساكتين موافقين لقائل القول امل المفروض عليه الاشكاليه الثالثه ان الموجود في كتب الأصول ان الخلاء موجود مسالتين خلافيتين المساله الأولى هل يمكن حصول إجماع بعد الخلاف والمشهور عند المواصرين أنه يحصل الإجماع بعد الخلاف الحقيقة أن الجمهور على خلاف ذلك مسألة سنة هل يحصل خلاف بعد الإيه؟ بعد الإجماع لا, لا يحصل خلاف بعد الإجماع ده محل اتفاق لكن المسألة الأخرى لا هل تموت المذاهب بموت اربابها يعني نفس المساله اسف المساله اللي حصل فيها خلاف والمتعلقه هو هل حصول الاجماع حصول الاجماع بعد الخلاف حصول الاجماع بعد الخلاف يعني اذا حصلت مساله وحصل فيها وبعد كده جه عصر على على خلاف هذا الايه على أحد هذين القولين تمام الإجماع السابق الخلاف حصل واستقر وبعد كده حصل إيه إجماع طيب الإجماع اللي حصل ده صريح ولا سكوتي غالبا بيكون سكوتي لا نستطيع أن نثبت في هذه العصور المتأخرة أنها هناك إجماع إيه؟ صريح تمام طيب هذا الإجماع السكوتي يرفع الخلاف السابق المعاصرين يقولون يرفع الحقيقة أن الجمهور يقولون لا يرفع وأن المذاهب لا تموت بموت إيه؟ أربابها خاصة في الإجمال انا أنا معرفش اللي ساكت ساكت أن موافق للقائل بهذا القول أم لأنه اعتمد على أن هناك قولا منقولا من الإيه؟ من القرن الذي قبل ذلك واشتهر الإمام الشافعي كلمة في هذا الشأن المذاهب لا تموت بموتي طيب إذا كان حصل الخلاف في المسألة وأن على مذهب الجمهور هذا الخلاف ما ينفعش يحصل إجماع بعده على من يقولون أنه ينفع يحصل إجماعي بهذا الإجماع إيه ظني صح طيب اللي بيقوله ما ينفعش يحصل بعده إجماع طب الإجماعات هتيجي إزاي وهنت بتقول ما ينفعش يحصل الخلاف بعد الإيه بعد الاجماع ولا ينفع يحصل اجماع بعد الخلاف صح كده طب منين هنعرف بقى مسائل الاجماعات هنعرف مسائل الاجماعات بان المسائل اللي اختلف فيها الصحابه خلاص ما عادش يحصل فيها ايه واستقر الخلاف اختلف فيها الصحابه واستقر الخلاف ما عادش ينفع يحصل فيها ايه اجماع المسائل اللي ما اختلفش فيها الصحابه واتفقوا على قول ما عادش ينفع يحصل فيها ايه خلاف. طيب طب آزل والمسائل التي جدت بعد ذلك المسائل التي جدت بعد ذلك عند حجاتها إما أن يستقر الكلام فيها على الخلاف أو يستقر الكلام فيها على الإيه على الإجماع فإذا استقر الكلام فيها على الخلاف استقر الخلاف ولا يحصل بعد ذلك إجماع قطع وأن استقر المسألة على هذه الإجماع لا يحصل بعد ذلك إيه؟ هذا الضبط سيحل لك مسألة إن أنت لماذا لما تجد مخالف و هذا يصنع لما يجي مخالف ما يدورش هو كان قبل الخلاف ولا إيه؟ ما يدورش على الفترة الزمنية بتاعت نقل الإجماع و بتاعت المنقول عنه الإيه؟ الخلاف لأن أولا ما نحنش عارفين الذي ينقل الإجماع ينقل الإجماع عصره أو الإجماع من قبل ذلك ثانيا احنا هنا بكل على اجماع ايه السكوتي فالاجماع السكوتي ده مش هيحصل بعد حصول مش هيحصل بعد حصول خلاف في المسألة في المساله والخلاف بعد الاجماع غير متصور بس الخلاف ده في الاجماع الايه الاستقرار اللي, اللي احنا عارفينه لكن لو اجماع سكوتي وجي واحد بعد كده نقل خلاف ونقل خلاف عن حد متقدم يبقى إيه؟ يبقى الإجماعات غير مستقر الإشكاليات ده هي هي اللي بتخلي الناس تطلع تقول لا الإجماع ليس بحجة او ناس تقول المنقول في كتب الفقهاء من الإجماعات ليس بإيه؟ ليست إجماعات صحيحة موافقة للإجماعات الموجودة في كتب الإيه؟ الأصول يعني هي غلط حد من الاتنين يقول الأصولين غلط في التنظير بتاعهم يقول ان الفقهاء غلط في التطبيق الفقهي بتاعهم الحقيقة ان لا فيه فجوة والفجوة دي بسبب إجمالا أن الأصليين في ضبط الإجماع يتكلمون عن الإجماع الصريح والإجماعات الموجودة في كتب الفقهاء إجماعات سكوتية وكلام الأصليين عن الإجماع السكوتي كلام مقتضب جدا جدا جدا جدا وبالتالي انت بتاخد بقية المسائل اللي هما ذكرواها في الإجماع الصريح وينقلوها للإجماع الإيه؟ السكوتي انا حسس ان احيرتكم وان انا اخبطت لكم الدنيا شوية فان شاء الله المرة جاء يكون مرتبها لكم ترتيبة احسن من كده احاول اخصلكم لان انا بتكلم على واقع وفي ذهني ان احاول استحضر اقوال الناس اللي موجودة نهارتو بسبب الاشكالية دي حصل ان احنا النهاردة ناس من اهل العلم بيقولوا الاجماع ليس بحج ومن دين الله عز وجل بان الاجماع ليس بحج مع ان هذا القول اللي له قائله من السلف ولم يقل احد من العلماء المتقدمين ان الاجماع ليس بحج انما غاية ما قالوا ان الاجماع يصعب حصوله ان الاجماع يصعب حصوله ده طبعا سيكون فين في الاجماع الصريح مش في الاجماع للسكوت وزي ما انا قلت المشكلة برضو بتجي منين لما من احنا عن الاجماع الصريح في الاصول وكتب الفقه مشحونه بكتب بالاجماعات الايه السكوتيه مش الاجماعات الايه الصريحه تلازم ما بين يكون سكوتي وما بين يكون نظامي ممكن يكون سكوتي وفي الاخر بالقراءن يصلح ان يكون اجماع ايه قاطع ماشي ان شاء الله يعني دي كده مقدمه قبل ما نقرا في الاجماع وأحاول أن أتخلقه في نقاط المرة القادمة بحيث أن أحاسس فعلا أن أنتم ممكن تكونوا تهتمها شوية نبدأ بقى في الكتاب يلقى الأصل الثالث الإجماع وهو في اللغة الاتفاق الإجماع يعني الاتفاق ويطلق على تصميم العزم أيضا قوله تعالى فأجمع أمركم وهو في الشرع اتفاق علماء العصري من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور دي يبقى أن العلماء يتفقوا على أمر من أمور دي طبعاً طبعا يشترت أنه يكون أمر عملي إنما الإجماع الفقهي هيبقى في المسائل الفقهي وهو متصور يبقى أنه على مسائل الإجماع متصور أو متصور كالإجماع على وجوب الصلاة الخمس وسائل أركان الإسلام يبقى هو انا بيتكلم إن في ان هو يقصد معلوم من الدين بالضروره ده ما دام معلوم من الدين بالضروره يبقى اجماع صريح ما دام معلوم من الدين بالضروره يبقى قطعا واصلا اعلى من الاجماع الايه الإجماع من الايه من الاجماعات اللي هي معلومه طيب واذا جاز اتفاق اليهود على باطل فلما لا يجوز اتفاق اهل الحق عليه بيقول يعني اللي بينكر ان يعني ما فيش اجماع خالص بيقول كان اليهود يجوز ان يتفقوا على باطل وحصل ان هم اتفقوا على باطل فمش مش اهل الحق مش هيعرف يتفقوا على هذا الحق بيرد على مسألة ان هو غير ايه متساوي بيقول يعرف بالاخبار والمشافهه ازاي اعرف ان في اجماع بالاخبار أن ينقل ان هم أجمعوا أو بالمشافهة أن أنت تشافه المجمعين واضح كده طيب هو حجة قاطعة عند الجمهور حجة قاطعة عند الإيه؟ الجمهور طبعا الإجمع من الدنيل بمعلومنا دين بالدراء حجة والإجمع الصريح والإجمع السكوتي ومربما ليس بحج يبقى فيه ثلاث أحوال لما واحد هينقل إجماعة في كتب الفقه هنروح ندور الإجماعة ده, ده غالبا سكوتي الإجماعة السكوتي ده في قراء الأول حد خالف آه حد خالف يبدأ إجماعة غير إيه غير صحيح ليس بحبط طيب مفيش حد خالف خالص مش منقول إن حد خالف يقبدا إجماعة ظني طيب لقينا في ناس موافقين ولقينا المسألة مسائل مشهورة ولئن الاتفاق ده ينقل على مدر خمسة تقرون يبقى إيه يبقى إجماع إيه قطعي يبقى الإجماع السكوتي متصور فيه لإيه التلاتة يبقى ما ينفعش وهو حق قطع عند الجمهور يقول إن بهذا الكلام يبقى الإجماع السكوتي حق قطعي لا تمام وما ينفعش نقول الجمهور بقول إنه حق ظنية الجمهور بيفصله التفصيل لنا إيه قلته ده لكن إجمالا حجة قطعية إذا ثبت الإجماع على هذا التصور الذي ذكر فحجة إيه؟ طيب قال النظام نظامنا المتازلة ليس بحجة وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع شناعته هو بيقول معنا كلامه ان النظام قال الإجماع ليس بحج فهذا القول قول شنيع لا يستطيع أن يواجه به اهل العلم فتهرب من هذا الق... من هذه الشناعة هو يقول أن الإجماع هو القول الذي له إيه؟ دليل لكن الاتفاق ليس بحج انما الإجماع الذي هو حجه هو, إيه؟ هو أي قول له إيه؟ دليل كأنه يهرب من أن يقول كلمة الإجماع ليس بحج يهرب من كلمة الإجماع ليس بإيه؟ بحج هذه كلمة شنيعة فيقول لا الإجماع هو الاتفاق إنما الإجماع الذي هو حجه كل قول إن قامت إيه؟ دلالته تمام؟ وده يؤذلك أنه محدش كان بيقول بعدم حجية الإيه؟ الإجماع محدش كان بيقول بعدم حجية الإجماع وهذا خلاف اللغة والعرف ولنا دليلين أحدهما قوله تعالى الأدلة بقى على حجية الإيه؟ الإجماع أحدهما قوله تعالى ومن يشاقق الرسول ومن شقاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ويتبع غير سبيل الايه المؤمنين فغير سبيل المؤمنين المؤمنين لو اتخذوا سبيلا واتخذ هو سبيلا اخر كان ذلك مخالفا لايه لاجماعهم وهذا يوجب الاتباع يوجب اتباع سبيلهم ويحرم مخالفتهم فان خيل انما تؤعد على مشاققة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين مع أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر وإنما الحق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه لقوله من بعد ما تبين له الهدى والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيحتقل فيها بعد الاعتراضات التي سيعترض بها الذي ينكر الإجماع وعند يعترض على الاستدلال بهذه الآية هيقول الاستدلال بهذه الآية غير صحيح المخالف يعني ليه غير صحيح بيقول احتمال الاحتمال الأول أن الوعيد على مشاققة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين اللي تم مع بعض أو على ترك أحدهما بشرط ترك الأخر فينفعش بالحكم المتعلق بواحد الاحتمال الثاني أن الحق الوعيد إذا بان له الحق فيه من بعد ما تبين له الهدى فيبقى إذن هو ترك للحق لكن لا تبينش الحق فيه بخلاص الاحتمال الثالث يقول أن توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين مش أي حاجة انما في الأمور اللي حصل بها الإيمان ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة والمخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاريكاً لاتباع سبيلهم بأسرهم كل اعتراضات على إيه على اللي بيستدل على حجية الإجماع بالآية ولو قدر عدم إرادة شيء من ذلك كل هذا مش موجود فالإجماع أصل لا يثبت بالظن ما ينفعش نثبت الاجماع بايه بمساله هنختلف معاكوا في دلاله الايه فيها هيرد بقى بيرد قلنا دي الردود بتاعته اول حاجه التوعد على الشيئين يقتضي التوعد على كل واحد مفرد او عليهما معا ولا يجوز ان يلحق باحدهما معينا دون الاخر يعني الوعيد على الاثنين دول يأما وعيد على الاثنين مع بعض يأما على كل واحد لوحده لكن ما ينفهش تقول هو على الأولاني والثاني لا لأن الوعيد جعل على, على الاثنين أما الثاني فلا يصح الثاني اللي هو إيه ألحق الوعيد وبترك سبيلهم إذا بان الحق فيه عشان من بعد ما تبين له الهدى فبيقول هذا الاعتراض لا يصح لأنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا بالآية من بعد ما تبين الله الهدى دي كان قبل ويتبع غير سبيل المؤمنين وليس تبين الهدى شرطا في مشاقة الرسول مع أنه مذكور معه خلاص أما الثاني فلا يصح لأنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا وليس تبين الهدى شرطا في مشاقة الرسول مع أنه مذكور معه فلأن لا يكون شرطا لترك الاتباع مع أنه لم يذكر أولا أو لا هي مكتوب أولا هي أولا يعني الكلام ده يعني الايه بتقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الايه طيب هنيجي على الحته الاولانيه احنا ويتبع غير سبيل المؤمنين ما اتقلتش فيها من بعد ما تبين له الايه الهدى انما قالت مطلقه سواء اتبين او متبينش خلاص طيب خلينا في الجزء الاولاني بقى اللي اتقل بعديه من بعد ما تبين له الهدى اللي هو الجزء اللي هو ومن يشقق الرسول طيب هل مشاقة الرسول الوعيد متعلق فيها بتبين الهدى لا مشاقة الرسول الوعيد مش متعلق فيها بإيه تبين الهدى فيقول إذا كان اللي ذكر مع من بعد ما تبين الله الهدى فعلا تبين الهدى ما هو الشرط فيه فيقبأ اللي ما ذكرش معاه أولا أنه ما يكونش إيه؟ شرط فيه وضحت كده تباين له الهدى بلغه كلام النبي باش نفصلها عنها انما احنا بنقول المشقة اللي هي مخالفة الرسول من بعد ما تبين له الهدى هل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم اشترض فيها ان انت لم يتبين لك الهدى او لا اشترضت لا يشترط طيب الجزء بقى ال... طب هنقول طب ما إذا كنت لا يشترط إيه معنى بعد ما يتبين العلع الهدى إن مجرد المشقة نفسها هي هي إيه إن عدم المشقة بلوغ القول للنبي صلى الله عليه وسلم هو تبين إيه الهدى فهو لو ما تبعش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه يبقى يبقى مشقة الرسول هي من جنس ما هي من عدم تبين إيه الهدى فهي بقول إذا كنت أنت هتعامل دي شرط فهي لم تشترط في اللي ذكرت معها فما تشتردش في اللي لم تذكر معها ده معنى لإيه العبارة وضحت كده بقول وليس تبين الهدى شرطا في مشاقة الرسول خلاص مع أنه مذكور معه فلأن لا يكون شرطا شرطا لترك الاتباع اللي هو اتباع المؤمنين مع أنه لم يذكر أو لا مكتوب عندك أولا أولى. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتمع أمتي على ضلالة وروي على خطأ طبعا لا تكتمع أمتي على ضلالة الحديث كاتب عندك في التخريك تحت إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويلو الله مع الجماعة ومن شذة شذة في النار الشيخ العرباني بيول ضعيف معدى الجملة الأولى فهي صحيح ولم يكن ليجمع الله هذه الأم على خطأ مع خلص القدر الأولاني ده صحيح ما رأوه المسلمون حسنا فهو الله حسن وما رأوه قبيحا فهو الله قبيح ده مقف صحيح وقفه وقال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلامي من عنق نجي ومن فارق الجماعه مات ميتا جاهلي جماعه جماعه الايه المسلمين وقال عليكم بالسواد الاعظم وقال ثلاثنا لا يغلو عليهن قلب مسلم اخلص العمل لله والمناصحه لولاه الامر ولزوم جماعه المسلمين وقال من شذ شذ في النار طبعا سبق قله ما شذ شذ في النار وقال لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خذلوهم حتى ياتي أمر الله حديث ده في البخاري من اقوى الادله واصرحها على حجيه الايه الإجماع طبعا الإجماع الصريح من أقوى الأدلة عليه وكذلك الإجماع السقوتي بسهيب اللي هو مسألة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ليدرون من خذرهم حتى يأتي عمر الله أنا لو وجدت الأمة كلها بتقول بقول فيبنى عندي هذا دليل على أن هذا القول حق لأن الله عز وجل عصم الأمة من أن يشيع بينها قول باطل ولا يعلم قائل بخلافه يعني ما ينفعش يجي قول باطل وينتشر وما يباش في حد يقول بخلافه على مدار قرن مثلا أو على مدار مدة زمنية بعد كده نقول ايه لم يعلم قائل بهذا القول الصحيح في هذه الفترة لا. لابد أن يكون في ايه طائف مش واحد لابد أن يكون في ايه طائف وقال من أرد بحروحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وهذه الأخبار لم تذل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد منهم وهي وإن لم تتواتر أحدها حاصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي كلمة تصديق عندك مش موجودة إلى تصديق شجاعة علي وعلم عائشة وسخاء حاتم وإن لم تتباتر أحدها بيرد على مسألة ان إزاي ده أصل يثبت بالظن فبيقول له لا ما بيثبتش بالظن ده عندنا أثار كتير ونقلات كتير بمجموعها يحصل لنا علم يقيني قطعي بان ايه الاجماع حكم الحديث نتظل طائفه من امته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلاء حتى يأت الله حديث لا يدفع شيء وحديث من اعلى درجات الصحه والحديث يكاد يكون نص على حجية الاجماع كما قلت لم يقول أحد أن الإجماع ليس بحق من القرون الثلاثة الأولى فضلا عن بعدهم إلا من خالف من المعتزلة والذي نقل عن أئمة أهل الصنة في ذلك انما نقل في إمكانية تصور الإجماع أو في ان الكثير من مسائل الإجماع أحياناً يدعى فيها الإجماع وهي ليست بإيه؟ بإجماع نعم ما يدريه على الناس اختلفوا نعم ما يدريه لعل الناس اختلفوا لكن مع استمرار الوقت وطول المدة وانتشار القول ندري أن الناس لم يختلفوا بهذه الإيه؟ القراءة إن شاء الله يبقى أن نقف هنا ونبدأ المرة في فصل لو لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغ عدد التغاثر اظن ان شاء الله انتم اخدتوا على اسلوب الكتاب فنقدر نمشي فيه شوية وان شاء الله اجيب لكم المرة الجاية الجزء اللي انا اتكلمت فيه وممكن يكون إيه غير واضح سبحان الله بحمدك